بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل م ر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِلَّةٌ حَكِيمٍ خَبِيرِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله. ان ان نيلكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا اجل مسمو وياتي كلذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم وهو على كل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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدسه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 وَل إِنْ أَذَقنَاهُ نَعْم أَبَعدَبَ الرَّ أَمَسَّت لَقُولًا ذَهَبَ السَّيئَاتُ عنِّي إهُ لَفَرِح فَخُور إِللاا الذيينَ صَدَرُوا وَعَمِر الصَّالِحَاتِ أُلَ إِكَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وَالضَّ يَقُنُّ <تصفيق> بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَئِنْ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم من دون اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ انما انزل بعلم الله والا اله الا الله فهل انتم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 إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا على رَبِّهِمْ أَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ على الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ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 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يفترون. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ مُخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنتهم فيها خالدون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 وَل يَا قَوْمِ أَرَأَييتُم إنِ كُنتُ على بَيينَةٍ مِ الرَّبِّ وَآتَانِي رحْمَةَ مِنْ يَدِهِ فَعَّ عَلَيكُمْ فَعَّتْ عَلَيْكُمْ أَنُ الْزِمُكُمُهَا لَهَا كَارِهُ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 اقول اني ملك ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرين اعيونكم لن ياتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَنْ آمَنَ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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ أَمْ مِنْ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 وَلَئِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى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 وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَحْزِنٍ وَكَانَ فِي مَحْزِنٍ يَا بُنَيَّ ارْكَم مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ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 وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَحْدَكَ الْحَقُّ فَأَحْكِمِ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا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 قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا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 فَإِن تَوََّ فَقدَدَ أَبَ لَغُتكُمْ أُرسِلتُ بِهِ إلَكُمْ وَيَسْتَخلِفُ رَبّ قَوْمًا وَيَكُمْ وَلَا تَظُّونَهُ شَيْئ إِ رَبّ على كُلّ شيءَيْءٍ حَفِي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 ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا تَنه <تنهانا> أن عبُدَ ماَا يَعْبُدُ أَبَ أُنَا وَإِ نَالَ فيِي شَكم مَّا تَدَعون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 إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتِ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُمُنِي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 وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاء أَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبلَلكَانُوا يَعْمَلونَ السَّي آات قَالَ يَا قَوْمِهَا أُلَا إِبَنَاتِهَُّ أَقهَرُ لَكُْ فَتَّقُ اللهَّهَا وَلَا تُخزُون فيِي الضَيْفِي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمتم لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ اَأَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ من الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 ويخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين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 وَيَقَوْمٍ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي إِن يُصِبْكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ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 وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَرْهَطِي أَعِزُّ عليكم.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 سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ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 أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَارًا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِيهَا ذِلَّةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجَرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 وَتََّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَملَ النَّ جَهَن النَّمَ مِنَ الْ الجَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَعين وَكُللًاَّ قُصّى لَكَ مِنْ أَبَ إّسُ لِمَانُ ثَبّتُ